الحمد لله فالق الحق خلق الفاكهة والأرض أمرض وداوا وطب وكره وأبغب وأحب خلق الإنسان وبد فيه من روحه فمشي على أسف فدب فالعجب كل العجب لقلب يجحد عطاء الرقم رأيت ربي بعيد قلبي فقلت لا شك أنت أنت, أنت الذي حزن كل آليم فلو كان للبيض منك يعرف كيف أنت بكل شيء علما ففي كل شيء أراه أنت وفي فنائي فنى فنائي وفي فنائي لا إله إلا أنت اصلي واسلم على افضل موجود على ظهر الوجود حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اصحاب الحبيب وعلى التابعين وانباع التابعين الى يوم الدين ايها الاخوة المؤمنون في كل بقاع الارض تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى فاحييكم بتحية الاسلام وحيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتواصل لقاؤنا مع حضراتكم في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريمة والتي كانت تحمل كتاب الله تبارك وتعالى بين طيئات فطرها وحتى اللحظات الاخيرة قبل ان تفارق الحياة لم تطلب ان تكتب وصية وانما طلبت ان تقرأ كتاب الله عز وجل واذا ما تحامل القرآن الكريم يناد الله تبارك وتعالى على الارض لا تأكل له لحما ولا تنهشي له عظما فانه كان يحمل الكتاب بين طيئات صدر ايها الاخوة الكمنون ونحن في هذه الليلة التي يحمرها من القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية واستدى العلماء الافاضل ومفتش وزارة العقاق ومنذ لحظات قليلة حضر فضيلة الشيخ محمد العزازي ذلكم العلم والداعية لإسلام المعروف والمؤرمخ الإسلامي وشيخ الطريقة العزازية كما حضر معالي المستشار أحمد دكبيان وكما حضر كبير المزعين الأستاذ سيد صالح كبير المزعين بإزاعة القرآن الكريم وكما شرف المكان بالأستاذ الدكتور كرم طيب الذي دائما يشينا بلقائه مع الأستاذ سيد صالح عبر برنامج اليومي عن إنسان والبيئة وكما حضر الاستاذ ابيل النجل الصحفي المعروف وفضيلة القارج احمد المأزول وفضيلة الشيخ موسى المسلمي وشيخ الشام الحسين ايها الاخوة الاعباد تتقدم الاسرة الكريمة وقاصة المهندس رضا عرفة مرور الشرقية والاستاذ بشير عرفة مكتب وزير الداخلية كما تقدم الشيخ محمد مراعي وكيل اول المشيخ العام للطرق الصوفية وشيخ محمد فعد وأهالي بني عامر والسانة عمد القرى المجاورة بخالص الشكر والتقييم اخوة الإيمان والإسلام أرى خلبي قد فعد منصة الكراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقاري الإزاع والتلفزيون العربي فضيلة بالقارئ الشيخ طاها النعماني القارئ والمقيم الفيوف مع خير زي مع القرآن الكريم التي قال فيه القائم لا شيء يعد الإيمان بقرآني الله أحيا به الدنيا وأحياني آياته كلما في مسمعي سكنت يقشعر بها قلبي ويقفق وجداني آياته رب العرش تنفعها إذ أعدزت كل جن وإنساني النور يغمرني ويغمر ما حولي لما أرى ربي نداني بقرآني الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع <تصفيق> Oh, my goodness, it's shaped like الرحمن الرحيم. والله يا الله بيلحم <تصفيق> يا على الله صل <تصفيق> قدف Wow. صبرك <تصفيق> يا <تصفيق> میتنیم warm up. وَنُنَذِرُهُم مِمَّا يَخْشَوْنَ وَمِنْ a mi mi da ba zo mi na No. بل أذرهم لا يعلمون نوحا انا ده وَمَن يَقُلْ لِنْهُمْ إِنْ so that the boat ویدیوه الانبياء وهناك من الانبياء كل نبي له ربنا هناك الكريم وهناك المسيح وهناك روح الله عز وجل وهناك من علمه الشريعة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا اخوة الكمان والاسلام اشنا في رحاب هذه التلاوات المباركة التي تلغى على بسمى حضراتكم العلم من اعلام التلاوة في جبولي القص العربية والعالم الاسلامي وقارن ازعوى في المنزل العربي والوقيم بالفايون من قبيلة القارئ الشيخ فاها النومائي نقدم الاسرة الكريمة وقصة المهندس رضا عرفة مرور الشرقية الاستاذ بشير عرفة مكتب وزير ذاكرية الشيخ محمد محمد براعي وفي الاول مشيخ العام لطرق الصوفية الشيخ محمد سعد العلم القرآني والعلم الازاعي الكبير نتقدمون بحرز الشكر إلى كل الكيادات الشعبية والكيادات التنفيذية اخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذه الليلة التي تقام تأنيما للأم الراحلة التي رحلت عن دنيا ناس وهي تحمل بين طيئاتها كتاب ربنا عز وجل لأنها نشأت حياتها بحفظ كتاب الله وباللحظات الأخيرة طلبت أن تقرأ كتاب الله عز وجل اتذكر في ذلك الموقف حينما أراد الله تبارك وتعالى ان يخلق الخلق فقال فليختر كل منكم مهنته هذا اختار ان يكون طبيبا وهذا مهندسا وهذا عامل فبقيت كله قالوا يا رب عجزنا عن الاختيار فاختر لنا انت فطلع الله على قلوبهم وعلى قدرهم فوجدها اتقى واصفى القلوب فقال وعزتي وجلالي أنتم حملت كتابي فالأم الراحلة رحلت وهي تحمل كتاب الله بين بيئات صدرها فهنيئاً لها ونوانديها وهم يرتدون التياب وعلى رؤوسهم تاج الوقار يا أخوات الإمام والislam أخوات الإمام والislam نعيش الآن مع كلمة كلمة إزاعة القرآن الكريم مع كبير المجعين الأستاذ صيب صالح ليقدم كلمة العزاء إلى الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وبعدها بمجيئة الله تبارك وتعالى سيوصل عطاعنا للقرآن الكريم وأن يطيل أحد القراء في سنواته حتى يتمكن الجميع من أداء واجبه كلمة الأستاذ صالح يتفضل المشروع